نعم تفضل اليوم ان شاء الله نبدا بالدرس الثالث من القاعده النورانيه وقبل ان نبدا الدرس الثالث نأتي ونعمل اعاده للدرس الماضي لأجزاء من الدرس الثاني إن شاء الله الدرس الثاني ريس الهجاء المركبة أليس لا مليس لا مليس با الف لا مليس با تا لا نون سين تاء سين تاء جيم نون خاء سامين بايا با با با تا. يا نون دالم طانولام د يا لام يا تالم خا د ياها صا را زا تا صاد ضاد با عين دال همزه فا قاف فا قاف لام لام ميم ت م ت هذا جزء من الدرس الثاني الان نبدا ارفعوا الصفحة الثالثة او اصلا الدرس الثالث بارك الله فيكم الدرس الثالث الصفحة الثالثة ان شاء الله الدرس الثالث الحروف المقطعة الحروف المقطعه بالنسبه للقران الكريم في بدايه الصور هناك حروف مقطعه مثلا في بدايه سوره البقره او ال عمران او يونس او الحواميم فهناك اختلاف بين قراءه هذه الاحرف مع احرف اخرى او كلمات اخرى مثلا عندما نبدا بقراءه الاسلام لام في بدايه سوره البقره ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لو نظرنا إلى المقطعين لا يوجد هناك أي اختلاف، باستثناء تكون في سورة الفيل الأحرف متحركة. يعني تهجي اما الحروف المقطعة لا يكون, لا يكون هناك تهجي يعني خالية من الحركات خالية من الحركات خالية من الحركات لو نظرنا في بداية الدرس الثالث ألف لام ميم هكذا لكن عندما نقرأ نقول ألف لام ميم الإسلامي يسأل سائل يقول لماذا نمد هذه الأحرف بالنسبة لألف لا مد فيها لام متكون من ثلاثه احرف الحرف الاول لام مفتوحه وبعدها الف مديه ثم م ساكنه لام تمد ست حركات و ميم نفس العمية الميم الأولى تكون مكسورة يعني الميم متكونه من ثلاثة أحرف ميم ويا و ميم الميم الأولى مكسورة واليا ساكنة مادية و ميم الثانية ساكنة نقول الف لام ميم ونتبع أيضا لا نقول ألف لام ألف لام ميم هذا خطأ ولا نقول ألف ألف لام هذا أيضا خطأ حق كسرة اللام محقق كسر اللام نقول ألي ألف ألف ألف لام ميم ألف لام ليم فود، أليس هنا؟ ننتبه على حرف الراء. لا نأتي بهمزة في نهاية المقطع لا نقول را ولا نطول نقول را ولا نميل نقول را ولا نشممها ضمة نقول الاسلام راء را هذا الايوان خطأ وإنما نقول الإسلام راء نفتح الفم مع تفسيم الراء بالالف لأن الالف يتبع ما قبلها تقيقا وتفسيما إذا كان الحرف ما قبل الالف مرققا ترقق وإذا كان مضخما ضخم هل وهناك ملاحظه مهمه عدم جاء الغنى في خروف المد، عدم خلط خروف المد بغنه مثلا الان اذا قلت الف لام الان سأمر حركة نقول لام يعني نمسك الأنف بأصبعين ونطلق نمسك ونطلق مع مد الالف لو خرجت من الانفي غنه متقطعة فهذا الف فيها غنه لكن نفتح الفم زائدا ومع فتح الفم لا يكون غنه ولا تكون هناك غنى نقول الاسلام را الاسلام را <أكدا> الاسلام الاسلام <ميم را> كفى يا عين صاد في هذه الاحرف المتقطعه هناك بعض الاخطاء ننتبه لهذه الاخطاء منها جعل الهمزة في نهاية الهاء والياء مثلا يقال هاتبا هاء يا عين صاد او يكون مثلا عين صاد عين فهذا عين ممالة خطأ وانما نقول وايضا ملاحظة ثانية بالنسبة لعين ممكن ان نمدها اربع حركات او ستة اربع او ستة ها يا عين صاد نأتي بغنه مفخرة بعد العين نأتي بغنى مفخمة بعد العين. بعيد. كاف هنا كيف لا نملأ. نقول كاف. هكذا لا هنا مكاع. كاف <تصفيق> يا عين صاد الآن جعلت العين أربع حركات وقبلها كان ست حركات طه طاها فلن نقول تاها الطا لن نحولها إلى تا لن نقول تا وإنما وانما طا ولا نقول طا او ط بضم وإنما نقول طا طا مفخمه وخاليه من الغنه وخاليه من الاشفام بضم اٰہ طٰتٰن ميم طٰتٰن يس Hamim, Amin Amin, Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. عين سين قاف؟ هنا ننتبه. جعل غنة العين رقعة، فجعل النون من سين مفخمة. ไอเสียงกอฮาคารไวอามีนไอเสียงกอ وجزاكم الله خيرا طيب من عنده سؤال قبل أن نعيد مرة ثانية؟ من عنده سؤال؟ آمين ويلاكم. طيب الآن أقرأ. وأنتم ترددون معي إن شاء الله أقوى وترددون معي وفيك بارك الله أخي الحبيب المهاجر رحي الله أخونا حافظ الشريف إن كنت الحافظ الذي أعرفه وإن كنت غير ذلك أيضا أهلا وسهلا بذلك أخي حبيب تومس العين، حياك الله، أخي حبيب حياك الله أخي تونس أم تومس أنا وسام، حياك الله. كان هناك أخ حافظ شريف من باكستان، سبحان الله. اسم على مسمى حياك الله أهل تونس جميعاً. بالنسبه لعين اين حركات او ست حركات اخ الحبيب حبك الله الذي اخبرتنا في اخ الحبيب ونحن كذلك طيب الآن من اقرا وترددون معي اخ الحبيب اخواني واخواتي الدرس الثالث الحروف المقطعه الف لامي. لا أعد. اعد قلت الف الف غير صحيحه حقق الكسر اللام اديم اديم هكذا اديم لام ميم احسنت لا لا ليس هناك أي مجموعة أخ الحبيب أخ ما أنتم المجموعة اللي أمامي أنتم المجموعة اللي أمامي.الإسلام اخي قل الصاد. قل قل الصاد. ما قل الصاد الان. قلت صاد بدون ان تخرج الدال. قعد. الاسلام. كذا نعم احسنت ألف لام را لا تقل را را لا تزال همز ألف لام را نعم ا لام م ر ص احمد شامي قعد قلت كافها لا لا تقولها كذا افتع الفم قلت كا المرأة امامك المرأة من المرأة امامك قلت كاك كافها يا عيان صار خلات تقول عين تقول عين صاد خطأ هذا العين صاد خطأ وانما عين عي عين عين كاف خاية عين صاد الان تمام احسنت. طاها. لماذا تقول طاها ها, ها تقليل. قل طه اعب. طاها احسنت. Qasim Mim Qasim Mim Ahsan Qasim ياسين سين، قل ياسين قل النون قل قل قل النون انتبه ياسين ياسين Saad, Ah, me. Ha ay اعدل مقطع المقطع. مرة مرتين ثلاثة. القراءة هو المشارة يده او يكتب رقم واحد. Yes. <laughs> حياك الله سيّخر الكريم ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لا ل ألف Yeah. لما لما تقرا متام وبعدين ضيف تكون ا ل ا ل ا تفضل Thank you. السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته ممكن, تع... ممكن ترفع شويه يا شيخ ممكن ترفع هل أقرأ؟ السلام <سؤال> عليكم انا مش si السلام عليكم أنا صوتي مسموع بس الشيخ أو مسلم صرنا مش مسموع منتظر السلام عليكم عليك تفضل حبيب كان بدلنا المايك نعم طبعا name I A this name I this لك طاها قرأتها خطأ ولا جدت طاها وخطأ شوف كيف اسمعك طاها لا لا لا ايضا قلت لك يا احمد خليك لا تضم الشفاة شفتين لا تجعلها مشمما <تصفيق> ها لا تقول ها ها ها ها خلي ها نفسك كيف تقول ها ها الفتحة غير ها تقول هااااااا آه... تفرس للخم جانبيا صح؟ لا مش عالي انا من هنا اشوف مش عالي لا لا لا طا... شوف طا هاا هو نفس الفتحة الطا والها نفس الفتحة ما يعني لا يوجد هناك أي اختلاف لكن هناك تجعل الالف مستعلي وهنا تجعل الالف مرقبا اللسان فقط له الدور هنا في طاء تكون اللسان مقعر إلى الأسفل وتخرج الصوت تصطدم إلى الحنك قبة الحنك الأعلى ثم يرجع وله رنين. ويحدث ان ان هذه هذا الصوت المفخم قا ها ها امتد عند ها تكون اللسان آآ عدل مستوي طيب طيب تكون اقرا كيف هاي بقا لا لا هي تقول ها ها ونما ها ها ها حال شوف الان شوف نفسك بالمرايه كيف قلتها كيف صار شكل ها اه طيب هاذا شكل نفس الشكل اللي قلته قبله لا مو كيف التخن مو اه تخنصات وانما اختلاف هو اختلاف بسيط لا, لا تحسني يعني لو فتحنا الثقب قليلا يتغير شكل الحوض نعم طيب تفضل قلت. قاعد طيب واصل ¿Nan? ¿Quién está muy अरे सानी طيب عند السين فخمت الغنه قلت عين سين لا خطا شوف خلي المرايه امامك قل عين ابتسم عند السين काशी की तापी सोमपुर دخل حبيبتي تمام احسنت بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صوتنا مسموع ان شاء الله نعم هل الصوت مسموع الصوت مسموع اخواني طيب من يريد القراء فليتفضل يوصاه من يود القراءه فليلقى يده اخواني لا ان شاء الله كنت بعض الاحيان انسى السوري ماكس لكن ان شاء الله تكون احسن طيب تفضل اخي حافظ الله تعالى وبركاته حياكم الله جميعا <تصفيق> الالف لام <الإسلام> <الإسلام> الاسلام, <الإسلام> اخي الحبيب عندما نقول ميم ميم لا نجعل مع الميم غنة في الياء يعني في الياء وانت تقول ميم اه صافحة بين الميم والميم يعني غير صافحة الغنة في الميم فقط ليس في طول الميم لانه اذا قلنا مي انتهى اصبح هناك ياء مد الياء ليس فيها مد مي مي فقط في بدايه المي هناك غنه اما باقي الاطاله ليس هناك غنه نقول ألف لام ميم وعيده إن شاء الله شكرا لكم الله خير شيخنا ألف, ل... ألف لام صاد هكذا شيخنا ان شاء الله نعم ألف لام رام الإسلام في كلمة في النطق صاد قلت صاد ض أض فخمت الدال وإنما نقول صاده صاده وليس صاده تفضل أص أوسي اخر حبيب أعد أعد كاف ها يا عين صاد بين الدل أعد حبيب بارك الله فيك تبارك الله كاف ها يا عين صاد نون يس صاد ثا الصوت موجود إن شاء الله نعم بارك الله فيكم آه... مم... خير الله فيكم لكم الله إن شاء, شاء الله جزاك الله خيرنا في حيث. طيب أبو فراس حياك الله تقول الأخير أخي المهاجر تسمعني تفضل في حديثه باضي. السلام عليكم طيب الحمد لله <تصفيق> ألف ا ل م ا ا ل الف لام ميم صاد اخي حبيب انتبه اولا الف هنا اكس اللام جيدا قل الف لام ميم صاد لا تقل على الميم لا تقل ميم صاد مباشرة ميم صاد الف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف ل ال ا ل ا ل ا ل ا ل عين طه عين صاد. طه الحبيب قلنا لا تقل عين عين عين عين عيني يشرب مثلا هكذا عين كاف ها يا كاف ها يا عين صاد هذا حبيب كاف ها يا عين صاد كا طه طاسم see ميم لا تقلق الميم انت تقول ها ميمع هات لا ميمع لا نقول ها ميمع ميمع مبساطا ميمع كانت تقول جمعة جمعة ها ميمة. آمين جزاك الله خيرا اخي الحبيب بارك الله فيك واحسن الله اليك فقط انتبه هنا اخ الحبيب على ح ن ع قلنا كانت تقول جم ع ن ع ن ع لا تقول ن ع أنت تجعل هناك قلقا في المين. تفضل يا أبا لراس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله وياكم وجاء الله جنات النعمان ومثواكم جزاكم الله خيرا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الف لا <لامي> <الف لامي> <الف لامي> Alif Lam Ra Alif Lam Ra Alif Lam هذا المطويل تقول را كذا حركات وانا نقول الاسلام لام را, را. و نقول را. هذه طويله ليس ما تفضل كطفن المفروض يكون مقطع نقول الاسلام لام را تفضل. ا ل ي س ا م ر ا في يوم امس نفس العمليه قلت لك لا تقل عين عين ولما عين يعني ليس على وزن بيت جيت لا خطا عين هذا بالعاميات ممكن نستخدم هذه الالفاظ لو هنا لا عين لأن عندك فتحة آ إذا كتبنا هكذا إذا كتبنا عين هذا عين آ مفتوحة عين مفتوحة ويا ساكنة ونون ساكنة عين عينين هل نقول مثلا عين يسرغ طبعا لا نقول عين ا ا ا ا ا ا ا ق ا ه ط س ي Ha mi Ha mi <تشفت> جزاك الله خيرا اخي الله الحبيب <تزاك الله فيلمحن> انتبه تدرب عليه كثيرا على خف العين تدرب على العين كثيرا إن شاء الله عين عين عين إذا عشر مرات سليم لا نقص طيب من بقي معنا ويود القراء من يود القراء أخواني يا حا من المخفي حياك الله تفضل خاله الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواني مرحبا بالإخوة الأخوات جميعا أهلا وسهلا بغرفتكم غرفة طالب الجنة وانا واحد بالشيخ ابي مسلم حياك الله يا شيخ الله نسبع عنا شو نسأل <تصفيق> حظر اللي بتابع امراضة الله نسبع عنا الف لام, ألف لام صاد ألف لام اخر حليب قراءتك ممتازة ما شاء الله عليك لكن حاول او تدرب على شيء ربما خافي عنك انت تقول مثلا الف لا. في رشفة في الالف يعني يحتاج برانفر قليل كيف عفف عندما السوق في السيارة 120 هناك يكون في المقود عندك رشفة في الالفات المادية بس معني يا سيد الحديث نعم مثلا تقول ألف هكذا يعني لا اجعله صافيا نعم لا لا, لا على الحنجرة اجعل الحنجرة مفتوحة بدون ضغط على المخرج. الهمز الاسلام الاسلام اخضر نعيد اشياء من الاول طيب كال SADH TAHAH TASIM TASIM YASIM منك شيخ <تصفيق> قاف نون جزاك الله خير عند الله بارك فيه احسن الله إليك ان شاء الله بعمل بلانس يعني با روح وشوف اللي تبعين العجالة لون خليه يضيعنا الرد في هذه أحسن الله إليك وبارك الله فيك وأكرمك الله وأسعدك الله في الدارين وأسعد الله عز وجل الإخوة جميعا والأخوات جزاك الله خيرا طيب الله وانفاتك اخي الحبيب وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا انا عارف انت تود القراءة لك من العيال عمليه مشكلة ما يخليك تقرأ اخي الحبيب فقط يعني تحتاج الى تدريب قليل مثلا بينك وبين نفسك وانت طالق مثلا طريق خارجي او تتمشى في بستان ما في حدا تقول اعتقد الدرس الاول والثاني تجده في المنتدى ان اذا رفعوه الاخواء والاخوات لا اعلم هل رفعوه ام لا وعندنا رابط اعطيكم ان شاء الله الخراعة ايضا ندرس مسجل من الانترنت فاعطيكم رابط ايضا تعيدون ان بالنسبة لقراءتنا مطولة بصراحة يعني لكن هذا القراءة كلها ما يطول اكثر من عشر دقائق وهنا صارنا تقريبا, تقريبا ساعتين الآن اعطيك الرابط من سيا الله هذا رابط صوتي ما ليس يعني دروس للقناه لكنه دروس مشجع في, في النت من المهندس محمد راعي